إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون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 كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون